والله لك صور خيالي صور ارسمها خيالي يا وندق سن لبنان من خدك لريان فاحت عطره اقول انا إلي من زمان شوق قلبي عطشان فقد سروره, سرورة دورت بالقرآن عن يوسف الرحمن طالب حذورا للحسن روح انجان تطلب حسين تحذب تحظى بسرورا كل روحي دالمعبر وحتلالي هذه حقيقتنا للحسن ودتنا صورة يرسمها خيالي صورة يرسمها خيالي صورة يرسمها خيالي فيها الليالي صورة يرسمها يوسف ايجي شجاي للحسن ييب تهواي ليان الله جابي قلبي ايجي يا تكداي وانت يتراك دماي طاح على بابك انت الهوى والماي راتع ابن الصحشاي واني اهباي ون وياي اقصد جنابك جنابك إلك ما يوصل جمالي لا قد ساولا معالي من حسنك الفتنه للحسن ودتنا صوره يرسمها خيالي صوره يرسمها خيالي الحسن قلبي ذوب من يسمع المحبوب مر بخياله يقطع هوا نادر بس يوصل لي المطلب يعشق جمالك جمالك نص القلب مكتوب عاشق وبد ما توب مخطوف ببالك بالسهمة ترمي قلوب تذبحني يا المقلب يا ابن الرساله رساله عاشق لساحه قتالي ما اخاف ولا ابالي من عفت ديرتنا للحسن واتتنا صوره يرسمها خيال, صورة يرسمها خيال صورة حلو عيونك سود جنة النهال معبود نورا بخدودك كل ما أشوف خدود أنسى الطريق ردود تيتا لمودك قلبك عليه جلمود وإنت الكرم والجود يروي لجودك مقيب يا موجود طيفك وريد تزود يطمع نزودك كل شي ماخذ ويش بقالي لا جمال ولا دلال يلبيك عشرتنا للحسن وعدتنا صورة يرسمها خيال صورة يرسمها بي مسوي واحد من تذكرك البسمات يالحسن سهم وفد ترمي بحجايه حجايه مو مره لا مره امشي للطبيب بالذ اطلق دواهي دواهي من يسمع اللنات من قلبي والحسرات ما ينطرايا طاح الطبيب ومات من عيوني لفات تسرب دماية دمايا من عرف صادق في علي مسرع الدكتور جالي تا تشفد للحسن ودتنا صوره يرسمها خيالي صوره يرسمها خيالي صوره يرسمها خيالي, خيالي صوره يرسمها خيالي للشاعر زهير المخزومي